بارودتي بيدي وجابتي كفني بارودتي بيدي وجابتي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فعقيدتي اقوى أبقى على الزماني فعقيدتي اقوى ابقى على الزماني حسني اذا عصفت بموجه الفتن حسني اذا عصفت بموجة الفتن والصبر لذاد في شدة المحن والصبر في شدة المحن بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي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 بيتي من عقري أو خيمه نسجات من ريح كانوني او خيمه نسجات من ريح كانوني ساضل امطرهم همم البراكين ساضل يا دولة الكفر بعلوجك الخمر يا دولة الكفر بلوجك الحمر لن يهدأ ابدا في موطني الطهري لم يهدأ ابدا في موطني الطهري بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني شيشان وان تنتظر فجري ولا تمني شيشانو فانتظري فجري ولا تهني شيشانو فانتظري فجري ولا تهني شيشانو فانتظري فجري ولا تهني